Allah la yanti albatshayuna Allah kama Allah la Allah نويلك يا وطن الدامك انطيح لو مسك الين قدامك احنا ويلك يا وطن الدامك انطيح لو مسك الين قدامك الدنيا انت وما نعيش من مؤسسه مظهر العجائب الإسلامية لصاحبها حيدر الربيع الله من باعك الدنيا ما تسوى من باعك لا ينطيه كلمه باعك الدنيا مات سوى الصبر من جعان انت عيد الله وكفار منصام والفجور حطيب ظلامي عامك انت عيد الله وكفر من صامك والفجور حطيب ظلامي عامك وعلى ما كبرونا امنا ينتيل بكايونا الله لا ينتيل بكايونا لدى ما النسخه الاصلي تجدونها لدى مؤسسه الامل الاسلاميه الله باداره طالب موحد بكاي ويلتك يا وطن قدامك نطيح لو مسك الا قدامك احنا ويلتك يا وطين انطيح لا مساك الا للقدام ان يا ما نعيش بدونك الله لا ينطيل بكايونا الله لا ينطيل مرمر حالك سرى دمعه وحصاد ضحك اطفال الله لا ينطيل مر مر حالك زرع دمعه وحصاد ضحك اطفال تشتلي الحب مو قضيه تعامه ومثيل حظك غاف يا تشتلي الحب مو قضيه تعامه ومثيل الضقاق يا تحلامك يا شمس وفيض هواي وصفونا منين طير بكايونا الله لا ينطي البكايونا عيونك ان تعوف أحنا ويلدك يا ولاد خل دمعاتك جوفشونا احنا وئلدك يا وطن قدامك نطيح لو مسك ال قدامك احنا وئلدك يا وطن damak antih la masak alal qadab in ya antuma na'ish biduna Allah la